استيقظت من نومي في الفجر وتوضيت وصليت الفجر وبعدها في الحاره رايت على ملابسي الداخليه اثارا للاحتلام مع العلم انني قد صليت الفجر هل اعيد ما صليت بعد ان عرفت ذلك افيدونا وفقكم الله بما في الخير والصلاح للمسلمين نعم يجب, يجب عليك قضاء صلاه الفجر التي صليتها بدون طهاره وكذلك يسن لك قضاء سنتها ايضا لان الرسول صلى الله عليه وسلم حين فاتت صلاه الفجر لما نام عنها قضاى الراتبه ثم صلاه الفريضه نعم وها هنا مساله بهذه المناسبه يجب ان نتفطن لها وهي كل من صلى بغير طهاره سواء كان بغير وضوء أو بغير غصل سواء كان ناسيا أم جاهلا يجب عليه قضاء الصلاة التي صلىها بدون هذه الطهارة فلو أكل الإنسان لحما وهو لا يدري أنه لحم إبل ثم صلى ثم تبين له بعد صلاته أنه لحم إبل وجب عليه قضاء الصلاة التي صلىها بعد أكل لحم وكذلك لو نسي انه احدث فصلى ثم ذكر انه كان محتفًا حين صلاته وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون طهارة هذا بالنسبه للطهارة طهارة الحدث اما طهارة النجاسة فإن الانسان اذا كان ناسيا او جاهلا فصلاته صحيحه ولا اعاده عليه يثال ذلك رجل صلى وفي ثوبه نجاسه ولكنه لم يعلم عنها الا بعد بعد انتهاء صلاته فصلاته صحيحه او رجل اخر كان في ثوبه نجاسه ونسى ان يغسلها وصلى في توبته ثم بعد ان صلى ذكر انه لم يغسل النجاسه فصلاته صحيحه ولا اعاده عليه لانه يفرق بين طهره الحدث وطهره الحدث نعم فان طهره الحدث من باب فعل المامور ذلك الفعل الامور الذي لا تتم ادارته الا بوجوده نعم فهو شرط ايجادي وجودي واما الطهاره من الخبث فهو من باب ترك المحظور لانه شرط سلبي عدني اي يشترط ازالته لا ايجاده وما كان من باب فعل المحظور فانه يرفع عنه بالجهل والنسيان وفي قصه خل عن النبي صلى الله عليه وسلم نعاله اثناء صلاته حين اخبره جبريل ان فيه ما ابن دليل على تقرير هذه القاعده التي ذكرناها لا وهو الفرق بين الفعل المامور وترك المحظور كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخبره جبريل لان كان عليه اذن خلعهما واستمر في صلاته ولم يستأنفها فدل ذلك على ان فعل المحظور اذا كان انسان ناسيا او جاهلا لا حرج عليه فيه لا. وعليه ايضا لو ذكر الانسان في اثناء الصلاه ان في ثوبه نجاسه فان كان يمكنه ان يخلع هذا الثوب ويستمر في صلاته مثل ان يكون عليه ثياب اخرى سوا فيخلعه لانه الاعلى من الثياب ويستمر في صلاته فهذا هو الواجب عليه وان كان لا يمكنه خلعه لكونه ليس عليه طهور سواه فانه ينصرف من صلاته لان صلاته لا لا, لا تصح اذا علمنا ان نجاسته هو في اثنائه لا نعم قولكم من فعل المامور يعني المقصود به الانسان نفسه لا المسلم لا قصدنا من فعل المامور يعني فعل المامور به يعني فعل الشيء المامور به يعني مثلا الوضوء لا مأمور بأن يتوضأ الانسان نعم يوجد وضوءا لا لكن النجاسه على البدن ليس مأمورا بأن يوجد نجاسه نعم مأمورا بأن يترك هذه النجاسه نعم فهي محظوره وهو مأمور بتركها نعم فقولهم من باب الفعل المأمور اي الفعل المأمور به وقولهم من باب ترك المحظور واضح نعم حسمتم